الحمد لله والصلاه والسلام على النبي بعد اهو على التبيين راجع ثاني الكلام ثم ماذا ما زلنا مع اللقاءات المسمات تي بي التيسير لتفسيري ابن كثير وتوقفنا في سوره النور عند قوله تعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اذكم مبين لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون قال ابن كثير رحمه الله هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وما ذكر من شأن الإفك فقال تعالى لولا يعني هل إذ أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى يبقى هذا هو الأدب الأول ما لا ترضاه على نفسك فكيف ترضاه على من هو أفضل منك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم وأخواتهم من المؤمنين والمؤمنات قال وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأمصاري ومرأته رضي الله عنهما كما قال الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار عن أبيه عن بعض الرجال بن النجار إن أبا أيوب خالد بن زيد الأمصاري قالت لهم مرأتهم أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها قال نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب يعني يقول له نعم وهذا الكذب أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب قالت لا والله ما كنت لا والله ما كنت لأفعله قال فعائشة والله خير منك قال فلما نزل القرآن ذكر عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ثم قال تعالى لولئذ سميطموه ظن المؤمنون أي كما قال أبو أيوب وصاحبته واضح نعم و... طب ومصطح هل بعد توبة مصطح نقول انه ما زال يرى ان عائسة رضي الله عنه قد زنت هذه زلة وقع فيها وقد عقبت وحسان عقبت فكلهما قام عليهم, عليهم الحد مع محمد نسب قال وقال محمد بن عمر الواقدي بسنده قالت لأبي أيوب عليك ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة قال بلا وذلك الكذب أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك قالت لا والله قال عائشة والله خير منك فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله عز وجل لو لئذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال هذا إفك مبين ثم وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي هل لا ظن الخير فإن أم المؤمنين أهلهم أي أهل الخير وأولى به هذا ما يتعلق بالباطن وقوله وقالوا أي بألسنتهم يبقى ظن المفروض أن يحملوا في قلوبهم أن أم المؤمنين هي أفضل من كل نساء ويظن بها الخير ثم قال وقال يعني مع ظنك الخير في الباطل يجب عليك أن تظن الخير في الظاهر قال وقال أي بيلسنتهم هذا إذك مبين أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها فإن الذي وقع لم يكن ريبة وذلك أن مزيئ أم المؤمنين راكبة زهرة على راحلة صفان بن معطل في وقت الظهيرة والجيش بكماله شاهدون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا, ولو لم يكن هكذا أو ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد بل كان يكون هذا لو فدر خفية مستورة فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحث والقول الزوء والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاصرة إبقى هذا أمر يدل على أن عائشة رضي الله عنه بريئة مما رميت به فإن من فعل الفاحشة لا يأتي بهذه الصورة في وضح النهار والشمس في رابعة النهار فكلهما يدخلان إلى المدينة والمسلمون ينظرون إليهم لو كان فعل الفاحشة لا استطروا ولا كان دبر مع بعضهم أمرا ما تقدم عائشة مثلا ثم يقدم صفوان بعد فترة المهم أي شنئ يتسطران به قال الله تعالى لولا أي هل جاءوا عليه أي على ما قالوا بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أي في حكم الله كاذبون فاجرون هذه مهمة إنه هو حتى لو رأى المرأة تزني وشهد بذلك وهو صادق لكنه لم يأتي بأربعة شهداء فهو في حكم الشرع من الكاذبين وعمره يوم القيامة يوبح للناس والزاني يوبح للناس ويظهر الناس ويعرف رب العالمين به الناس لكن في حكم الشرع هو كاذب حتى ولو كان صادقا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لنبذر بينه وبين الله عز وجل من الصادقين لكن أقول في حكم الشرع يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائضون في شان عائشة بأن قبل كوبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم وهذا في من عنده إيمان أرزقه الله بسببه التوبة إليه كمفطح وحسان وحملتا بانتجاحش أخت أختي زينبا بانتجاحش فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأبد رابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل ذلك ولا ما يعارضه وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة وهكذا شأن ما يرد من الوعيد في كتاب الله وفي م النبي صلى الله عليه وسلم على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه يعني ايه الكلام ده يعني ايه هنا يعني ايه يا من زر مشروطة دعالة نتوى يعني يكون في وعيدين الذين يأخذ من شاء الله يعني يخصص المقيم وعليك السلام وحسوة هذا ما عندك هل من يا حمد يوم من يجيز عن دون مال يوم العمل من أي وعيد هو معينة سؤالين ثلاثة الجديد والسنة أه... يطلق أه... هم... يكون عليه عدم توبط أو أي علم صحيح قابلهم دعوا التطاق إلى إذا قلت أي واحد يتغطي أن أي وعيدة القرآن يتحقق جزاكم بطير هذا هو المعنى أنه يقول هكذا شأن ما يريد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا أي وعيد يرد على أي فعل يفعله المرء هذا الوعيد يتحقق إذا لم يتب المرء وإذا لم يقابله بعمل صالح يوازنه أو يردح عليه يعني يزلب له حسنات كما أن هذا هذه المعصية أخذت منه سيئات أو أنه يزلب له حسنات أكثر من المعاصي التي كتبت عليه دي مهمة جدا دي قاعدة يعني هو بيأتي على ابن كثير ويأخذ منه القواعد التي ذكرى ابن كثير يعد هذه ايه قاعدة وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا اي مشروط وقوع هذا الوعيد بعدم التوبة او ما يقابله من عمل صالح يوازنه او يرجح عليه واضح كلام ثم قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم قال مجاهد وتعيد بن جبير أي يرويه بعضكم عن بعض يقول هذا سمعته من فلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا وقرأ آخرون إذ تلقونه بألسنتكم وفي الصحيح البخاري هو هنا عند كذا يبقى اذ تلقونهم بالاسناتكم يعني عندي اصلا مضبوطه ك الاولى مش <تصفيق> عينك مشدده قاف لا انا تلقونه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا روايه قراءه اخرى هو قال ايه قرء اخرون فعندي اصلا لم يضبطها ضبطوها كما روايه حفص إذ تلقونه بأل وفي صحيح البخارية عن عائسة أنها كانت تقرأها هكذا وتقول هو من ولقاء اللسان بفتح الواوي وكسب اللامي وفتح القاف من ولقاء اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه تقول العرب ولقاء فلان في السير إذا استمر فيه والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه إذ أتل كونه بألسنتكم فكذا يعني مستمرون في ما شبهين بألسنتهم ولم يتوقفوا قال وقوله تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي تقولون ما لا تعلمون ثم قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أي تقولون ما تقولون في شان أم المؤمنين وتحسبون ذلك يثيرا فهلا ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا يعني لو أن أحدكم وقع في أرض إمرأة ما, ما كان هذا الوقوع هينا فما بالكم إذا كان هذا الله في أعراض النساء ينصب على عائشة رضي الله عنها قال فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل فإن الله جل وعلا يغار لهذا وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلة يعني لا يقدر المولى عز وجل أبدا حتى ولو كانت زوجة النبي غير حتى لو زوجة النبي غير مؤمنه به لكن الخيانه لا تكون في الفراش أبدا قال حاش وكل ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وفي الصحيحين إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض وفي رواية لا يلقي لها بالا أصدر الله العفو والعافية ثم يؤدب المولى عز وجل المؤمنين بأدب آخر فيقول لا لا عدة آيات متجالية وإن كان أدب ممكن نحن نصبتها منه لكن أقصد أدب ظاهر تعليقا على ما حدث في واقعة الإسر نعم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يبقى الأدب الأول كمتعلق به والثاني طيب. قال هذا تعريب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأو لا ينبغي الظن بهم خيرا وأن يشعر نفسه سوى ذلك ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوثة أو خيالة فلا ينبغي أن يتكلم به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تكل أو تعمل أخرزاه في الصحيحين إذا هذا هو الأدب الثاني أن على المرء أن ينظر في حجم الكلام وفي أبعاده وبمن يتعلق هذا الكلام وذاك الحديث فليس كل الكلام يتكلم به وليس في أبعاد الكلام وفي حدوده أو يتعلق هذا الكلام يقول فليس كل الكلام يتكلم به وليس كل حديث يخاض فيه وعرض المسلم ليس كعرض الكافر والمؤمن أعظم حرمة من الكافر الفاسق يقول فلا تسمح لشخص يطعن في أهل الصلاح أمامك لا تسمح لشخص بالخوض في أعراضهم وأنت ساكت بل ذب عن أخيك المسلم وعن عرضه وعن حماه والزم الأدب ولا تخض مع الخائضين ولا تهلك مع الهالكين قال الله عز وجل ولولئذ سمعتم كلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعني لو تدبرت الكلام لعلمت أن وقعا عظيم وأن هذا الكلام لا يصح لا أن يقال عن مثل هؤلاء يبقى دي أدب من الله عز وجل حتى ولو علق بقلبك شيئا فاسكت فإن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل يبقى أنت لما تنظر وتسمع أحدا يصب مثلا في شيخ من المشايخ أو يقع في عالم من العلماء أنت يجب عليك أن تذب عنه حتى وإن كنت تجهل هذا المرض لكن أضعك الإيمان أن تقول له فإن أمره إلى الله عز وجل وإن أمرنا بحصن الظن في هؤلاء يعني أخا مثلا أنا ما كنت في المستشفى منذ أسبوع قبلت أخا يعني كان في كلية الطب وكذا فاتكلمنا انت بتحضر ايه في وكذا فانا انا بحضر بالشيخ محمد سعيد الرسلاه اه لان الشيخ لا الشيخ بينزل لك يوم الاحد او يوم الاثنين على اروح بيوسع على حرج ف قال ايه يعني وانا يعني ادينه بما يدين به كلية وجزئيا وفي السطر الرابع تقريبا فقلت طيب خير يعني مساله يسرها عن تيسير او مش مش ولاء وبراء يعني ف... والشيخة بصحك ده تهيجي فقلت طيب خلاص ده رأيك انت حر فهمني بكل برود كما أقول لكم جدا. على غير عدد فقلت له لك أن أنا أنصحك بنصيحة إذا قدمت على الله عز وجل يوم القيامة فانظر بما تجيب على الله لما يقول لك أنت قلت على فلان إنه تهيجي وليس بكذا وكذا أنت حجتك إيه أنا سمعت الكلام ده من شيخ جزائري طيب الأقوال يستدل لها لا يستدل بها لما تقول أنا سمعت الكلام ده من فلان قل لي دليله إيه يعني إيه اللي أنت سمعته من الشيخ أبي صحق من الشيخ أبي صحق مثلا يجعلك تقولي هو تهيجي وهو كذا طب نفترض أنه يعني مثل هذا الكلام ينصب عليه نفترضه هذا يعني فرض لا يوجد أصلا لكن طيب إيه دعني أنا أقوله يعني ايه اللي انا شايفه فانا بحضر الناس منه لما شاب يسمعوا مثلا في تحميصه للشباب ان يطلبوا العلم اجي اقوله فلان ده تهليجي ما تسمعوش طب ده استفدت ايه ده انا كده يعني اضريت بهذه اللي الدعوة اللي هي دعوة الاسلام مش دعوة احد عيافة مومي عن نقاش امكان قاعد شوية كده وضع كده انا اصلا كده انا اصلا كده انا صبت عشان كان والدي بعمل عمالي يعني هشياد من الكل الأدب لأنني أسكت لا أتكلم في أرض أحد أو لا أتكلم عن أحد إلا إن وجدت الضرورة يعني تجبرني على ذلك وإلا ما أتكلم سيحدثه فساد عريض بقى إيه؟ دينا أنا أتكلم لكن مش دينا ليبقى أكون في لسانك اللبانة أنا إيه؟ لا أتكلم إلا على المشيخ وأخطاء المشيخ وتحذير المشيخ بصفة عامة كذلك على المسلمين المرأة متبرجة ويعني ملأت الأرض كثابة تبطي تتكلم عنها ليه؟ مفيش داع أصنع نحن نكلم داع كترح الفرح كذا ولبسة كذا مان ناش داعه ندع لها بالهداية ونحمد الله عز وجل على أن من علينا بالإسلام شكرا ما هو لا يقصد يعني لا يقصد كما اقول ان هو ايه يسير على كل مساء حتى في السكة كذا وكذا لكن ممكن يقول ايه ان انا انا جايد فرضي التقليد ولا اجد اعلم من هذا فاتبعه في كل شي بقى مادم هو عندي الاعلم والاوراق خلاص اتبعه وكثير على فكرة من خط اللي هو هم يعني يسلمون للشيخ محمد الرسلان وكنت أنا... لا لا ما كان عامه اصلا يسلمون له بدون ما يعرفون اي شيء معايا مش معنى ذاك زكنا... ان لا ده انا ما شاء الله يعني بحب جدا الشيخ محمد الرسلان وبسمعه كثيرا يعني. لكن ومابغش لما حد يقول لي اروح اشموه بقول له عادي خالص مفيش مشاكل يعني. لكن اقصد ايه ان هو ان يكون اه ويمشي كده مش كويسه لازم يتعلم من فصح نقول انا مع الشيخ قلبا وقالبا في كل شيء ندرس عقيده طبعا العقيده مفهومه ندرس فقه فان معاه في كل راي ان ندرس كذا انا معاه في كل راي لا افهم ان فهمته وكنت معاه في كل شيء لا حرج لكن بقى يتبين من خلال الكلام ما هو اشامه وبيكن في ايه يعني هو اشامه هو بينادي بايه اصلا لكن مجرد ان عنده سعة في اللغة العربية وعنده مفردات قوية جدا وعنده مفردات لغوية ومتملك من ناحية اللغة ان انا ايه امشي وراءه كم من مبتدع يعني يتملك من اللغة العربية مش مع ذاك ان الشيخ مبتدع لا أنا اقصد ايه ان لا ننبهر بالالفاظ الإيه القوية لكن الانسان لابد ان هو يتعقل وان تعلم علم بس هي دي خلص المثال فان تعلم بقى وقال تانا الرجل ده صح وانا معقول لي شيء خلاص لاحقا والقضايا الفكريه يعني لا تجعلنا يعني نجعل ولاءا وبراء بين المشايخ ده كده الاوروبي بطريقه خاطئه عمر ما كان الفكر بيقول ان انا اقاطع محمد رساله وكل ما يكتبه الشيخ محمد رساله حتى كان بيكتب في وجوب تعلم اللغه العربيه ولا لا يا حتى وكان بيكتب في فضل الائمه لا مش هقرا سيدو الكلام ان هذا ادب ادبنا به رب العالمين بعد ما وقعت واقعة <تصفيق> وقال الله تعالى ولولا ان سمعتمو ما يكون لنا ان نتكلم بهذا اي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد سبحانك هذا بهتان عظيم أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله صلى الله عليه وسلم سبحانك إن كانت في الأصل للتعجب من صنع الله عز وجل يعني كلمة سبحانك هذه في الأصل للتعجب من صنع الله عز وجل لكن كثر استعمالها من كل متعجب من. ان رأيت سيارة جديدة بقى اللي هي من ضيب 2009 في اخوة اصلا مولعون بالحاجات دي سبحان الله فهي ان كفر اصلا اصلا ايه للتعجب من صنع الله عز وجل وكذا لكن كفر استعمالها من كل متعجب منه او يقال ان كلمة سبحانك هنا المراد بها تنزيه الله عز وجل من ان تكون حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم فيجرة وتنزيهه سبحانه من أن يدنس بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وهناك معنى آخر أورده بعض أهل العلم هو براءة إليك مما جاء, مما جاء به هؤلاء الأفتاكون سبحانك يعني أبرى إليك من كل ما قاله هؤلاء الأفتاكون يقول الله عز وجل يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا أي فيما يستقبلوا فلهذا قال إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من كان متصفا بالكفر فذاك حكم آخر ثم قال تعالى ويضين الله لكم الآيات أن يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية والله عليم الحكيم أي عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدره ثم يقول الله عز وجل إن الذي بمعنى, أهل بمعنى. كلام. أنا وكذا لقد وقعت منهم التوبه واقام النبي على بعضهم الحد كما سئلتني معنى أقام على هذه <تصفيق> فتنة وقع فيها من وقع جلهم من المنافقين ووقع فيهم وقع فيها من الصحابه من وقع وتابوا الى الله عز وجل واقام النبي على بعضهم الحد معايا الحق حد القذف <تصفيق> 80 جلده اول ما اول أو النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقام ليس سعد بن معاذ اه سعد بن وقام ليس سعد بن عباده معايا لكن ما في احد قل... يعني ما في حد أحد ايه ايه اتهم هذا كل هذا او هذا حتى ايه بقى يبقى حد القذف اين الشهداء واين كذا بل ظل الامر على ما هو عليه إلى ان نزل بقى الايه اليات وقام النبي صلى الله عليه وسلم واخبر من اخبر ثم ياتي معنا بقى ايه ما حدث يعني فهمني؟ يقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تساعد الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا تأذيب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فليكثر منه ولا يشيعه ويذيعه فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لعل مثل هذا الكلام ينطبق على لعل هذه خطيرة في ذهن لعل هذا الكلام ينطبق على نشرة الحوادث ان مثل هذا الكلام يعني يضيع الفحشة بين المسلمين بل يعني يربي العقل على كيفية ايقاع الجريمة كثير من الناس لما يستمعون يقول لو فعل كذا ما كانتش تعرف فبقى اصلا ايه هو لما يأتي بقى مثلا جريدة النبا دي او صحيفة النبا فجريدة كلمة معربة صحيفة النبا دي مليئة بما وراش حاجة لغير إيه فلان زنب فلانة وفلان اقتصر فلانة ده نشر الفحشة بين المسلمين فالله عز يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليه اللي يطلع يتكلم ويقوله إحنا عايزين بقى نحدد مثلا موضوع الحجاك هل هو شرب ولا هو إيه ولا هو كفاء هذا أصلا من سياقه للموضوع تعرف أنه يحب أن يشيع الفحشة وإلا ما كان يتناقش أو يتناول مثل هذه الإيه؟ الأمور اصلا أنت عايزت أصلا ليه تفيد إيه الكلام أصلا واضح بكتاب العز وجل وإنت أصلا شايف الناس لا يعودون يا العز وجل يعني أنت شايف الناس أصلا هم متبرجات لما تطلع بقى وتتناول مثل هذه القضايا كان الأولى بك تطلع طولي الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التصطر للمرأة المؤمنة وأن هذا من دائم المؤمنين المؤمنات المحصنات الغافلات كذا وتبدأ تتكلم مش مثلا ايه انت شايف الجو اصلا غير مناسب بمثل هذا الكلام تطلع لايه تزيده بقى زي كده اللي طيبوا ليه الدخل ما في رمضان هو اصلا انت شايف ان الشباب لا يصومون فانت لما تطلع بقى تلوم حاجة زادية انت كده لا تخرجهم من مخرج لانت بتوقعهم في ازجاد مما هم فيه هو سيظن أنه صائم مع تدخينه للدخاف يقول الله عز وجل أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أي بالحد وفي الآخرة بالعذاب والله يعلم أنتم لا تعلمون أي ترد الأمور إليه ترشدوا يبقى لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد وإن لم يقم عليهم الحد فبالابتلاءات أو بالمصائد التي يبتليهم الله عز وجل بها قال الإمام أحمد بثنده بثنده عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورتهم حتى يصبحه في بيته نسأل الله العافية إذن أصلا سبحان الله إنه هو يتطلب عورة المسلم هذا لو صلت الله عز وجل عليه أحد وهو يفعل أكثر لن يفعل أخر إحنا كلنا كده أكيد كل واحد كده فيه ذنب يعني يستره عن الناس ويخفيه عن الناس لو أظهره الله عز وجل عليه مش هيج أصلا دي هو أصلا هيترك مجتمع الإخوص لكن الله عف جل أي يعنيه يستره سبحانه الله عنه يستره ما في الدنيا والآخرة الشيء من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من طلب عورة أخيه المسلمي طلب الله عورته حتى يصبحه في بيته ثم يقول عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين من لا تتبع خطوات الشيطان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 فتاب على من تاب فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه كما في سنن الترمذي أو كما في السنن الأربعة وأخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجلين ومرأة فضربوا الحد لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أي النبي من على المنبر أمر برجلين ومرأة فضربوا الحد الرجلان هما حسان بن ثابت الأمصاري والثاني مصطح ابن أثافة ابن عباد ابن المطلب والمرأة هي حملة بنت جحش يقول وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان يعني طرائقه ومثالكه وما يأمر به ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا تنثير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجذها وأحسنها اللي هي ايه أي نعم هذا تنثير وتحذير من الشيطان بأفصح عبارة وأبلغها وأوجذها وأحسنها ألا وهي خطوات الشيطان واختلفات في تفسيرها الثلث قال أكرمة نزغاته قال ابن عباس عمله قال قتابه كل معصية فهي من خطوات الشيطان وقال أبو مجد النظور في المعاصي من خطوات الشيطان النظور في المعاصي من خطوات الشيطان يعني ينظر للبدوي ان شف الله مريضه أن يذبح رجلا هناك هذا من خطوات الشيطان اكدي لا ايه الكلام بالثابتين عندك ايه لا لا ده عندنا ده سنن هذا الحديث اللي هو رواه الامام احمد والاربعه انا اكتبه قال قال ما الصروق سال رجل ابن مفعود رضي الله عنه فقال إني حرمت أن أكل طعاما وسماه أي سما هذا الطعام فقال هذا من نزغات الشيطان كفر عن يمينك وكل وقال الشعبي في رجل نظر ذبح ولدي هذا من نزغات الشيطان وأستاه أن يذبح كبشه طيب هنا الشعبي يعني قال هذا رجل إيه هذا من نزغات الشيطان وأستوى أن يذبح كبشا <تصفيق> كيف يذبح كبشا يعني كيف تكون هذه الكسارة هي ذبح كبشا أو ذبح كبشا هذا نازل لله علي أن أن أذبح ولدي فأمني كفارة النافر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا بس اقلك واجب ان شاء الله شوف جمع كده الواجبات كلها بتاع الصورة بيأكملها عشان انها هيعمل واجبات كلها ان شاء الله يبقى له جائز طبعا انا ضمن المحدش يعملو كله فنوز <تدا> شاء الله ايو اعني لماذا افداه بان يفبح كبشه <تصفيق> المغني والمجموع <تصفيق> لو اطلعت على خلافات العلماء في موضوع كفره اليمين شاء الله يقول ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي لولا هو يرزق من يشاء الثوبة ورجوع إليه ويذكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما فيها من أخلاق رضيئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه ويضل من يشاء ويرضيه في مهالك الضلال والغي وقوله والله سميع أي سميع لأقوال عباده عليم بمن يستحق منهم الهدى والضلال عليم بمن يستحق منهم الهدى والضلال طيب أنا عندي هنا مسألة الآن الله عز وجل تذكر أتأتي معنا اتت معنا الكتاب يعني ما نذكره قال ولا يقتلي الفضل منكم وسعه ان يؤتوا للقربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعقوا وليصحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم نكمل صوره I know. ابن كثير <تصفيق> قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم يقول تعالى ولا يأتلي من الأليه فتح الهمزة وسكون اللام وفتح الياء وهي الحلف أي لا يحلف أولو منكم أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة سعة هي المال أي يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي لا تحلفوا أن لا تصدوا المساكين والمهاجرين وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام ولهذا قال تعالى وليعفوا وليصفحوا وليعفو وليصفحو أي عما تقدم منه من الإثاءة والأذى وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن ينفع مصطح ابن أثافته بعد ما قال في عائشة ما قال كما تقدم في الحديث فلما أنزل الله ضراءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه يبقى شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح ابن سافه فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله فإنه كان ابن خالة الصديق رضي الله عنه وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد ولقا ولقة تاب الله عليه منها كما قلت في الحلوى وكسر الله وضرب الحد عليها وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف له الفضل والأياد على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم أي فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك وكما تصفح نصفح عنك فعند ذلك قال الصديق بلى والله إن نحب يا ربنا أن تغفر لنا ثم رجع إلى مصطح ما كان يصده من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا أي كما قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا قال والله لا أنزعها منه أبدا فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته اللهم أمين ابقى في رواية القبرنية قال وصار يعطيه ضعف ما كان يعطيه أي وصار الصديق رضي الله عنه يعطي مصطحة ضاعة ما كان يعطيه قبل أن يقع في عرض عائشة رضي الله عنها إذا هذا درس آخر نتعلمه من استجابة أبي بكر رضي الله عنه لقول الله عز وجل وأن مهما فعل المسلم لك أو فيك فإن الله عز وجل أن ركابي أن تعفو وأن تصفح وأن لا تحمل في صدرك وأن الله عز وجل سيجذيك عن هذا بأخير منه ده لو احنا نفذنا هذا الكلام أو طبقنا هذا الكلام ما كنا لنسمع التشاجر بين فلان وبين علان حتى في مجتمع الإخوة تجد أنه فلان هذا تجد أن فلان هذا يغضم فلان هذا وأن فلان هذا هو أصلا خيل في صدره من فلان هذا حتى في الاتكاف يبين هذا الاتكاف وما يقع من يعني مشاحنات بين الاخوه بتقول يعني طيب هذا هو المجتمع انت يعني افضل من غيره لما يقع مثل هذا الكلام في هذا المجتمع طيب ده المجتمع الاكبر كيف حاله وما هي المشاحنات او كم من بين المسلمين بصفة عامه لا فعل انسان لو جعل يعني نفسه وجعل يعني بينه وبين أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ما كان ليجعل نفسه بقيمة وإزاي يكفر كلامه وإزاي يقول الكلمة دي وبعدين هم مش عارس أن أمين هو لا مثل هذا كلام يلغى ليه لأن نفسه تحت قدمه لله عز وجل يقول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألثنتهم وإيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات خرج محرج الغالب خرج مخرج الغالب كذلك قال للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا فيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ده إجماع ذكره ابن كثير بأن من سب عائشته بعد ما قاله رب العالمين في حقها فهو كافر لماذا؟ لأنه معاند للقرآن قال وأما من قال مثل هذا القول ليس في عائشة لكن في بقية أمهات المؤمنين فهنا وقع خلاف بين العلماء على قولان أصحهما أنهن كهية والله أعلم وضح كلام هذه صفة لها لأنها يعني الناس يرمونها بالفحشة وهي غافلة لا تعرف شيء معي تغفل عن يقول الناس كما قال حسان ابن ثابت ابن ثابت في عائشة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل الغوافل جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشرق يقول ابن كثير وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كقوله إن الذين يغذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وعد لهم عذابا مهينا وقد ذهب بعضهم أي بعض المفسرين إلى أنها خاصة بعائشة يعني هذه الآية خاصة بعائشة فقط فقال ابن ابي حاتم بسنده عن ابن عباس في الاية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة وكذا قال سعيد ابن جبير ومقاتل ابن حيان وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال بسنده رميت, رميت بما رميت به اي عائشة هي التي تقول رميت بما رميت به وانا غافلة يعني لا أعلم بما يقال عني فبلغني بعد ذلك قالت فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح وجهه وقال يا عائشة أبشري قالت فقلت بحمد الله لا بحمدك فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى قرأ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم هكذا أورده من ابن جرير رحمه الله وليس فيه أن الحكم خاص بها ليس فيه أن هذه الآية في عائشة خاصة وإنما, وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها يعني سبب نزول هذه الآية ما حدث من واقعة الإفك قال وإن كان الحكم يعمها كغيرها أي بأن من رمى المحصن الغافل المؤمنة هذا يقتضي أن يلعن في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم هذا يعم من يرمي عائشة ومن يرمي غيرها من المحصنات الغافلات المؤمنات قال وإن كان الحكم يعمها كغيرها ولعله مراد ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال كقوله يعني ايه دي يعني ايه ولعله مراد ابن عباس يعني لعل معنى كلام ابن عباس بان في عائسة خاصة بان سبب نزول هذه الاية كان بسبب عائسة لا ان الحكم لها دون غيرها وصلت معايا ولا تاني تاني هو يقول ايه لعله مراد بن عباس يعني لعل مراد بن عباس من قوله بأن هذه الآية في عائشة خاصة مراده بهذا الكلام بأن سبب نزول الآية كان لأجل عائشة لا أن معنى الآية لا أن معنى الآية خاص بعائشة فقط بل معنى الآية في عائشة وفي غيرها وسبب النزول في عائشة فقط وصلت قال وقال الضحاك وابن الجوزاء وسلمة ابن نبيط المراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهن من النساء قال العوفي عن ابن عباس في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بثخط من الله فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شوداء وصله يعني بأن هذه الآية نزلت قبل قوله في صدر الصورة والذين يرمون المحصنات محفظين الصورة أليه نعم أكره أنه ايه حافظين الصوره انتوا تحفظوها يعني والذين يرمون دي اول الصوره بالترتيب لكن دي في ايه الربع رقم كام 3 صح لا يا شعبان كما يا احمد الربع رقم كام في الايه طيب تاني قال فأنزل الله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد ثم قال وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح اختار ابن جرير بأن هذه الآية عامة في أزواج النبي وفي غيرهن ويعبدو العموم ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر والتولي يوم الزحف وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم وقذفوا المحصنات الغافلات المؤمنات هذا يعبد أن المقصود بالآية, بالآية العمومة فاكر فكروني ان في مساله نقولها مره قضي دي, دي هي ان الان الله عز وجل ذكر في عقوبه ال رمي المحصنه في الدنيا والايه ومع ان الزنا اشد ولم يذكر المولى عز وجل هذه العقوبه في الزنا يعني الزنا اشد من الايه من القذف كونك تزني بامرأة هذا أشد عند الله عز وجل من ان تقع في عرض امرأة فكيف أن الله عز وجل لما ذكر عقوبة القبف ذكر فقال لعنوا في الدنيا الأخير وفي الزنى لم يكن مثل هذا دواجد وأولي المرأة قد نساء الله معا أي معا ونكمل المرة كلامة هذا الله تعالى أعلى وأعلم شكرا لكم